فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَمُدُّونَنِي بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ إِنَّمَا آتَانِيَ اللَّهُ طَيْرًا مِّمَّا قَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ أَوْضَعَ إِلَيْهِمْ فَنَنَسِيَ أنّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لهم ولا نخرجنهم، ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين؟ قال عقلكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أككر ومن شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهات ذا عرفك قالت كأنه هو وأوثينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا الصرح فلم فحسبته نجه فحسبته نجه وكشفت مساقيا قال انه ضرب مراد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واثلمت مع سليمان لله رب العالمين